الله جل وعلا أنزل على عباده لباس قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فعيوب الجسد يسترها اللباس أي كان عيوب الآخرة فضائح الآخرة لا يسترها إلا التقوى ولهذا قال الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير فمن لبس التقوى في دنياه ستر يوم القيامة ومن أسباب الستر يوم القيامة الا تفضح مسلما ولا تفرح ابدا بأن يفضح مسلما ولا تسعى بخطوة ولا بكلمة ولا بيدك ولا ببليتوث تنشره ولا بأي شيء في فضيحة أحد وقع في معصقة فإن باب التوبة مفتوح لا تدري لعل الله يتوب عليك فيبقى عليك اثم نشر فضيحك كلما استطعت أن تستر على مسلم استر فلو جاءك في جوالك شيء لا طاقه لك به يصور فلانا او زيدا او عمرا اول عمل اسال الله العافيه ثم امسحه ولا تبالي فإن من اعظم ما يدخره المسلم عند ربه الستر على المسلمين ايا كانت احواله ويبقى يستر غيره ولا يحاول أن يفضحهم مع وجل في القلب نحو ربه تبارك وتعالى لأن يوم القيامة سماه الله جل وعلا يوم التغاب يغضن الناس بعضهم بعضا على ما يرون والحاقل من استعد لقاء الله جل وعلا في هذا الوحل بصلواته وبالوالديه وبعمله الصالح وبالستر على المسلمين بالستر على المسلمين, المسلمين.